يا الله ما لا بدعك يا ربي وترين عونك لي وارفع لك يادي تغفر لنا في يوم حشر الملايين في يوم لا ينفع فيه الولدين نطمع بجنات يا الهي خط الدواوين من جعل فاقد الرجال الجهادي خطام حرفك يا قلم خطا حزن وكتب الدم اسباج مدادي من قادر حزني مع قبلت المعزين في شيخنا شيخ, شيخ المدوى القيادي مغابت الذكرى يا قرة العين ولا نسينا ضحكتك تكوى كنت العالم يا شيخ رمز الفداين واليام في حزني بعلان حدادي مغابت الذكرى يا قرة نسينا ضحكتك والوعدين كنت العالم يا شيخ رمت الفداين واليوم في ح. يا قاهر الصلبان هم والسلاطين كنت على الكفار أزدن شدادين يا ابن الأكار من التحور بها عين نحسبك يا قاسم بزل الرقادين اتأمر ضدك حشود الملاعين وتحالفوا لجن الشريعه تبادي ظنوا بقتلك يكسروا شوكه الدين هم داروا أن الشهاده مرادين انت اماروا ضدك حشود الملاعين وتحالفوا لاجل الشريعه وبادي ظنوا بقتلك يكسروا شوكات الدين هم داروا أن مرادين ما زلت في جبن المحبين واصبحت رمزا للهيام والمبادئ والخاتم صلوا عد ضاما وياسين على I'm a